سمدا يرو ما له خير طبحا ولين اذا سجى ألم, أَلَمْ يَجِدْكَ يَحْتِي مَنْفَآهُ Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. What happened must my Va annə binə Down <laughs> thousand